ولذلك يعتبر هذا القول من أفضل الأقوى ونحن نشعر بأننا لا نجبر على الفعل ولا على الترك وأننا نفعل ذلك باختيارنا التام وبهذا التقرير يبطل, يبطل هذا الاستثام الحاجث المح هل الإنسان مسير أو مخير هذا سؤال بارد غير وارد كل من يعرف أن الإنسان يشور مخير لا أحد يجبه عندما أحضر من بيتي إلى المسجد هل أشعر بأن أحدا أجبرني لا وعندما أتأخر باختياري لا أشعر أن أحدا أجبرني فالإنسان مخير لا شك. لكن ما يفعله الإنسان نعلم أنه مفتوض من قبل ولهذا ما على كتابة الله عز وجل لأفعالنا وإرادته لها وخلقه لها متى؟ بعد وقوعها إذا وقعت وقوعه أما قبل ما ندري ولهذا قال عز وجل وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي عدم وابش طيب إذا كان هذا الواقع بمسؤل المشيئة أن الله يشاء كل شيء لكن لا يجبر العباد بل العباد مكترون ولهذا إذا وقع فعل العرض من غير اختيار رفع عن الإسم رفع عنه الإسم إن كان جاهلا أو مخرخا أو ناسا يرفع عمله لأنه لما اختار ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد فجل مقعدهم من الجنة ومقعدهم من المرض قال يا رسول الله أفلا ندعو الأمر وانتكر على ما فجل قال لا اعملوا فكلهم يسألوا لما فجلت له اعمل فكل يثاب لما عمله اما اهل السعاده اللهم اجعلني منهم فييسرون لعمل اهل السعاد وام اهل الشقاء فيسترون لعمل اهل الشقاء ثم ما قال النبي صلى الله عليه وسلم مستدلا ومقررا بما قال قر قال الله عز وجل فاما من اعطى وتقى وصدق بالحسن فسنيسره لليسر وانا نبخل واستغني بخلد نفسنا فسنستؤر الرس اذا نعمل الرزق مكتوب ومراد لله اليس كذلك هل الانسان يسعى للرزق او لا يسعى يسعى للرزق فالولد مكتوب او غير مكتوب ولد ان الانسان سيولى, سيولي مكتوب هل الإنسان يسعى لهذا ويطلب الأولاد بالنكاح عمقوا الله فلان أفراش فلان أحد يقول لي ولا بيجي من يجي هل أحد يقول هالكلام لو قال هذا تأني لو قاله هذا مجهود كذلك العمل العمل الصالح أعمل صالحا حتى هذا سوى الجنة ولا أحد يمنعه ولا أحد يكرهك على المعثل. لا أحد يمعك من الطعر ولا أحد يكرهك على المأسف واضح في حديث بل آية هناك قرآن قال الله تبارك وتعالى سيقول الذين أشرقوا لو شاء الله أشرقنا ولا آباؤنا ولا حررنا من شبه سيقول يحتجون بالقدر يقول لو شاء الله ما أشكر ولا آباونا ولا حرمنا بشيء هالجواب كذلك كذب الليل من حتى ذاقب أسنم لم تقبل من هذه الحجة لأنه جعل ذلك تكذيبا وجعل, وجعل عقوبا حتى ذاقب أسنم فإن قال إنسان الى ادم وموت حاجه يعني في فقال فقام الموت لادم خيفتك اخذت من الجنه لان خروج ادم من من اجل انه اكل من الشجره اللي جن يعني فقال له آدم أفلومني على شيء كتبه الله علي قبل أن أخلق قال النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم فحج آدم موسى وفي لقظ فحاجه آدم يعني إيه غلبه في الحجة فحج موسى فحج آدم موسى ما قلت أن يعني غلبه هذا يتمسك به من يعتد بالقدر على تعلن معاه ولكن كيف المخرج والحديث في الصحيح الحل كيف المخرج من هذا أجاب الشيخ خلسان رحمه الله بجوابه وأجابه يقيم تلميذه بجواب آخر شيخ خلسان قال إن آدم لم يلوم أباه على المعصية نعم قال, نعم قال إن موسى لم يلوم أباه على المعصية وحاشاه أن يلوم أباه على معصية متابة منها واجتباه الله تعالى وصفه لو أنه فعل هذا لكان من أعط الأولاد هل لو ترى أنساءا فعلى المعصيح ثم ته هل لك أن تنومه على هذه المعصيح لا فكيف بنبي هو, هو أحد فل العزم أن ينوم أباه على ذنب ثاب منه وهده الله عز وجل فعلى على أي شيء نحتاج نحتاج على المصيب وهي الإخراج ولهذا قال أخرجتنا ونفسك من الجنة ولم يقل عصيت الأمر أخرجتنا ونفسك من الجنة فهنا كلام موسى مع أبيه آدم على إيش المصيبة التي حصلت وهي الإخراج من الجنة وإن كان السبب هو جعل وقال رحمه الله اللوم على المصائب أو على المعائب على المصائب وعلى المعائب إذا كان استمر بالإنسان فيه أما تنمي في الخير فأجاب بجواب آخر قال إن اللوم على فعل المعصية بعد التوبة منها غلط وإن احتجاج الإنسان في القبر بعد توبة من المعصر الصحيح يعني مثل الإنسان لنا قل شرب صنع فجأز وهو قد تات توبة صحيحة وقال هذا أمر مقدر على الله لسه من أهل هذا لكنهم مقدر وتجدوا و... و... حزينا يقول ابن القيم هذا لا أسباب الاحتجاب القدر المنوع هو أن يحتج بالقدر ليستمر على ناصيته كما فعل المشكو أما أن إنسان يحتج بالقدر ليدافع اللون عنه مع الله اللون قد اندفع بشوبته فهذا لا, لا أسباب هذا جواب كما ترون جواب الله يتصوره الإنسان بقرب وإن كان كلام الشيء صلى الله عليه وسلم أثر لكن كلام الشيء لا يجاب بهذا جواب أيضا وقال ابن القيم نظير هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم طرق ابنته فاطمة وابن عمه عليها الليلة فوجدهما نائما فكأنه عاب عليه يعني لماذا لم تقوم عن تهجد فقال علي يا رسول إن أنفسنا بيد الله عز وجل لو شاء لأقام فخرج النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم وهو على فقد ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا لأن علي رضي الله عنه دافى عن نفسه بأمر انتهى وانقضى طيب لو أن إنسان فعل معه وأرد أن نقيم عليه العقوبة حدا أو تعذيرا وقال يا أنا مكتوب هذا ولنقض أنه لا وقال أجلدوه مئة جندة وتطلبوه أغربوه سنة على البلد فقال مهلا يا جماعة هذا شيء مكتوب عليه أتنكرون هذا ماذا نقول له لا ننكر إذن لا دوم عالم نقول لا بس لكننا أستنجل لدك ونقول هذا مكتوب علينا وذكر عنا سادقاً رفع الى امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فامر بقتله امر فقال مهلا يا امير المؤمنين والله ما سرقت الا بقدر الله جاء صحيح, صحيح, صحيح, صحيح قال عمر ولئن انقطعك الا بقدر الله قال عمر لا غالبه بل نقول اننا نقطع يده بقدر الله وشرع الله الثالث سرق بقدر الله لكن هل سرق بشرع الله؟ لا, لا. سرق بقدر الله ونحن نقطع يده بقدر الله وشرع الله ولكن عمر الله عنه سكت عن مسأل الشرق من أجل أن يقابل هذا المعتد بإيش بمثل حجته طيب لا قاد فراتنا في السوق ومعه عفا فجعل يضرب ضربا مبرحا وأنت تفرخ وهو كلما زدت في الصراخ زاله في الضرب ولما امشت فراضي فراضي يا جماعة حاذ بقضاء الله وقدره يقبل أو لا يقبل لا حاجة لا أحد يقبل منه. تتبين الآن أن الاحتجاج بالقدر على المعاصل طاضل ولا غير باطل. باطل والاحتجاج بالقدر على ثوات المطلوب باطل أيضا ولذلك نرى الناس الآن يتسابقون إلى الوبائث باختياره ولا يفوتونها ولو أن الإنسان تقاعس ولم يتقدم لامه الناس على بما يدين دلاثة واضحة على أن الإنسان له إرادة وله اختيار أظن الله إن شاء الله فبقى لا احتجاج العاصي بقدر الله على... على ما أصل له ونقول لها انت قد جرت الان ان لوهق كتب عليه النص بعصي لماذا لم تقدر ان لوه كتب لك الطاعه والطاعه لان القدر سر مكتوم ما من نظر ولا نعلم ما لقضى الله وقل ترى الا بعد النفوش اذا خلت كنت اقين على النصي فلماذا لم تقدم على الطاعه وتقول انها بقضاء الله وقدره والأمر والحمد لله واضح لولا ما أثير حول القرأي والقدر لكان لا حاجة إلى البحث فيه لأنه واضح جدا وأنه لا حجة بالقدر على المعافظ ولا على الواجبات ومن فائد هذا الحجمي أن القدر فيه خيء وشرف اذا خير وشيء المذ الرابعه المسافه الرابعه الخرق ان ماخ خالق في شيء فكل ما في فهو مخلوق لله بالنسبه لما يعتقد الله تعالى انه جعل كالمطر وإن بات الأرض وما أشفى ذلك كان محلوق لله لا شك لكن بالنسبة لفعل هل هو محلوق لله أو لا فالجواب نعم محلوق لله حركات الإنسان وستكناسه كلها محلوقة لله كلها محلوقة لله ما هو ذلك؟ وجه ذلك أن الله عز وجل خرق الإنسان وعطاه إرادة وقدره به ما يفعل فسبب إيجاد العبد لما يوجده سببه إيش الإرادة الجامعة والقدر التامة وهاتان والصفتان مخلوقتان الله للا مخلوقتان الله وخالق السبب خالق المسبب هذا وش... الرجل الثاني أن الإنسان إنسان بجسمه ووصفه فكأن... فكما أنه مخلوق الله بجسمه فهو مخلوق له بوصفه ففعله مخلوق الله عز وجل كما أن الطوب والقصر والبيار والسواء والسمن وأن كلها مخلوق لله فهكذا أيضا أفعال الإنسان مخلوقا لله لأنها صفة من أوصار وخالق الأصل خالق الصفة ويجب لهذا قول إبراهيم عليه السلام بقول أتاعدون ما تلكتون والله خالقكم وما تعملون خالقكم وما تعملون ما تعملون وقول وما تعملون تحتملوا ما ليه المعنى الأول أن تكون ماء مخطرية والمعنى خلقكم وخلق عملكم وهذا واضح إذا جاءنا مخطرية واضح لأننا تذل على أن أعمالنا مخطوقة لله عز وجل الاحتمام الثاني أن تكون ما تسما موصولا الخلقكم وخالق الذي تعملونه وتجعلونه آلهة أصنامه فآلهتهم هذه محروفة وحينئذ يحتاج إلى تدبر تام كيف كانت دليلا على خلق أعمال العباد التدبر المخلول هذا المعمور مخلوق لله وبماذا حدث في كل الأرض فيقول الآية على أن العباد مخلوق لله زوجة الله جاعله خالق كل شيء هل الله عز وجل خالق لكل لا. نعم لا لان صفات الخالق غير المخلوق من وراء هذه الحديث ان القدر فيه خير وشر وان هذه هذه المثل القدر بالنسبه لجعل الله كله خير القدر بالنسبة لفعل الله كله خير تريدها قول النبي صلى الله عليه وعلى أهل وسلم والشر ليس إليك لا ينسب إليك ولأن الشر المحق لا يقع إلا من الشري والله تعالى خير وأبطأ إذن كيف نوجه القب خير وسعر نقول المفعولات والمخلوقات هي التي فيها خير والسعر أما أصل الفعل فلا نجيب واضحاً نعم واضح ما واضح طب عبادة الأبان نشاهدنا ونفر انتبه لهذا المسأل اقول الشر ليس الى الله عز وجل لكن ليس الى الله فلا يكون فعله شرا وانما الشر في المفعولات اي في المخلوقات مثال ذلك رب الله يعتوج ظهر الفساد في البر والبحر بما فسد بين الناس هل خير ولا شر ان شاء الله طيب ايجاد الشر الذي والفساد خير ولهذا قال لوديقه بعض الذي عمله كان له مرجو اذا ففي ايجاد خير وإن كان هو نفسه يعني عن المخلوق شر واضح ف ف فنقول نفس الفعل ليس شر المخلوق هو فيه الخير والشر ومن الحكمة أن يكون في المخلوق خير وشر لأن لأنه لو لا الشر إيش؟ ما أعرف الخير لو لا الشر ما أعرف الخير كما قيل وبغدها ستبين الأشياء لو كان الناس كلهم على خير ما أعرفنا الشر لو كانوا كلهم على شر ما أعرفنا خير واضح كما أنه لا أعرف الجمال إلا بوجود قبيل لو كانت أليس كلها جمالا ما عرفنا القبيل أليس كذلك إذن إيجاد الشر لنعرف به الخير لكن تون الله وجد هذا الشر ليس شر فهنا فرق بين الفعل والمفعول فعل الله الذي وتقديره لا شر فيه ومفعوله الذي هو مقدره هذا الذي ينقسم إلى خير وشر وهذا الشر الذي الموجود في المقلوب لحكمة عظيمة أظن طيب فإذا قال قرائل لماذا قدر الله الشر فالجواب ليعرف, ليعرف فيه الصير هذا واحد وثانيا من أجل أن يرجع الناس إلى الله عز وجل وثالثة من أجل أن يتوبوا إلى الله كم من لا يحمله على المرء ليلا أو نهارا إلا مخافة شرور الصدق إلا مخافة شرور الصدق فتجنوا بحاطة الأوراق لتحفظه من من الشرور فهذه شروع المخلوقات لتحمي الإنسان على الأذكار والأوراق وما أشبهها فهي خير طيب أضرب مثلا في رجل له ابن مشفق عليه تماما أصيب الابن بمرضه وكان من المقرر أن يكوى هذا الابن يكوى بيه بالنار النار مؤلمة للابن للابن ولا لا لا شك أنه مؤلم لا شك أنه مؤلم لكن الأب يقوم لما يرجو من المصلح بهذا الكي مع أن الكي في نفسه شر لكن نتيجته خير فأعلم هذا يا أشب. وإذا علمت أن فعل الله عز وجل الذي هو فعله كله خير اطمعنامت إلى مقدور الله عز وجل واستسلمت تماما وكنت كما قال عز وجل ومن يؤمن بالله يهدي قلبه قال على القمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من أنت الله فيرضى ويسلم والإنسان إذا عمل بالقدر حقا استراح استراح من الحزن ومن الهم واسمع إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما يفعل واستعني الله ولا تعجز وإن صابك شيء فلا تقول لو أني فعالت كذا لكان كذا وكذا فإن لو تفتح عمل الشيطان فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحرف على ما أنفع ثم إذا أخلفت الموء فقل هذا قدر الله وما شافع بهذه المؤمن القوي خير وأحب الأنعم من ضعيف لو كتبت هذه على لافتة كبيرة فوق الملعب الرياضي على أن المراجب المراجب المراجب القوي قويها العضلات هل يجوز هذا أم لا يجوز لا يجوز لأن المراجب قوي صلى الله عليه وعلا وسلم المؤمن القوي أي في إيمانه المؤمن القوي في إيمانه لا في جسمه كم من إنسان قوي الجسم لكن لا وبالعكس طيب أظن أننا حضرنا هذه المسألة وهي هل الشر مسوء ينرى أو لا الجواب لا لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الشر ليس إليه هل الشر ينسى بل المخلوقات نعم والأعوذ برب من شر ما خلق ينسى بل المخلوقات تقدير التقدير للمخلوقات الشغيرة هل هو حكمة؟ الجواب نعم حكمة عظيمة ولولا هذه المخلوقات الشغيرة ما عرفنا قدر المخلوقات خيرة انظر الآن انظر الذئ كبير الجسم او صغيره بالنسبة للبعيد صغير الذعب يأكل يأكلك الذعب كما في سترة وسط أن أقوته قال أنه قال لأبنائك أخافوا أن يأكله الذعب البعيد هل تأكلك قل ما تأكل البعيد أنا والدهير أنت تأكلم تأكلم تأكلم عن ذلك إلى تأكلم ما سيحرك ما يلكلك متأكد بل إلا البعيث القوي الكبير الجسم ينقاض للصبي صديق الله عز وجل أول من يروا خلقنا لهم لما عملت عيزين عن فهم لا ملكون وذلناها لهم فمنها رفوءه منها يقول تعمل الحكمة البالغة أن الله عز وجل خرق وهي أجسام كبيرة أمرنا الله أن نستدبر أفلا نظرنا إلى الإبل كيف أخذ وخرق الضعاب وأشفاها مما يؤذي بني آدم حق سيعلم الناس بذلك قدرة الله عز وجل وأن الأمور كلها جنة 5 دقائق للافتلاه نعم نرجو على من يقول ان مخلوق ان القران مخلوق نرجو عليه بان بان هذا بان الله والكلام صفه المتكلم وصفه الخالق غير مخلوق والله ما ولا شيء جعله مميزا فقال انزلناه إن قرانا عربيا ثم اذا كان مخلوقا باقته الشريعه كله لانه انقضت به الصوت صار حاله صوت كلام جرات صوت المخلوق على هذا الترتيب ولا أمر ولا نهر وإن كان المراد الحموح نطوبة صار كالشكل كالوشي في الثاني لا أمر ولا نهر ولهذا قال عن السنة إن لازم هذا القول إبطال الشرية وهذا نعم الشيخ <تصفيق> الله إذا أصيب الرجل بمصيبة وقال أنا لا أدعو الله أن يكشف عني حتى يعني لأن الله لا, لا, لا يبتل العز إلا إذا أحذر فأنا أنتظر حسن يزيله الله حتى يكشف فهذا غاب وخالف لهذا الرسل الرسل إذا أخذ من الله جميله لكن إذا أراد رضع الزوجة لأن يبقى الضرب فحينئذ تساعد وأصل الابتل بهذه المصيبة أسلوك إما أن يضع الزوجة للإنسان ليصفل أو ليصفل أو, أو لأنها عليها ذنوبا تكفى بهذه المصيبة <تصفيق> معك شكرا ثابت المصيبة قولنا ان علمي الدراسه عليه الاخلاق والتعامل نعم بعدي يعطي علم البغوث المراد به علم البغوث هذه احد الوجهين يعني يا استاذ ايش طيب حاليا هذا نحن. المراد به علم البغوث ان يش علم البغوث هو هذه وجه اول هذه وجه اول ان شاء الله هل يسحق نقول ان الانسان مخير وسير لا في بعد القرارات الشرعيه الفوليه ومخير في بعد الاراده الشرعيه لا ما مخير على كل حال لا في الحوادث ولا في تاثير درجه يعني لا يقل عنه مجرد ان الانسان يدافع عن معصيه حاله لا نقول هنا مجرد الاسم يشرف فينا نعم اسمه ريسكو وحجمه نبقى كل هذا لا يسهم بالنسان لا يسهم بالنسان والنسان لا يوجد نظر بحاجة هذا ما ينتبر له ذو جلب المحكو ولهذا طالما نسى الله عليه وسلم إن أصابت شيء يعني بعد الاشتهاد فلا تقول لو أني فعلت كذا لا كان كذا لو تحتاج من نعم شكرا رضيك معنا القدر صغير الله لخلق نعم معلوم غير معلوم نحن لا نعلم ماذا قدر الله لنا حقيقة شيء فوصفه لا ألم أحد إلا بعد اللي هو عنده ولا خاص سأل, راح. سأل راح ها أنا ما عدي والله هو على بسائل هذا الثاني أعلم عنه عليكم. أنا أريد أن أتعلم عنك أم فيها الثاني؟ لا لا لا ما أتغلق. ما أتغلق يعني الجعوب الثاني حتى أنه علم يترتب عليه الثواب والإلقاف يعني كيف أن نجمعه مع حديث ابن مصروج في أخير هذا يقول يعني فيسبق عليه الثتاب فيعمل بعمل أهلي كذا آه. والثاني هل لا يعني اذكى من هذا الباب قائل فا يقول هذا يدل على نقصان بالله و تعالى الله عز وجل يدل على ذلك يدل على ايش بان يقول قائل بان هذا هذا يدل على نقصان بالله على ايش على نقصان علم الله ايش خطا علم نعلم علما يترتب عليه ثوابا ايش صحيح لانه ان الله يعني الله هذا الرجل سيتم يمثل حاجه حتى يستف اذا سن عليكم الله انه يعاقبه عليه العالم لا ان عليه المشروط ان نذكر حديث المسؤول الاجراءات ان لا ينبغي ان نتكلم هذه المشروح قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ف begunーブالا Il chamado إن أعلى لا يعمل في عمل أهل الجنة حتى ما يكون بينهي وبينها بالأدراق فيسكب عليه داخل في عمل بعمل الأهل النار ف هذا الصغر و الإن آهلك يعمل في عمل النار حتى ما يكون بينهما بينها الأدراقي فيسكب عليه داخل فيعمل بعمل انجلم هاليفيش كأن ولكن آل الحديث مقيد مقيد للطسطة التي تسمعونها الآن إن شاء الله عز وجل كانوا عن نبي صلى الله عليه وآله وسلم بإحتواج بعض رجل شجاع مقجان لا يجعل الأجنوين شادسا ولا هادسا إلا قد عرف نعم إلا قضى عليها فقال النبي صلى الله هذا من أهل الناح هذا من أهل الناح شيء قلت وضر من الشاب والفاق من قبر هذا على الصحابة وعدم عليهم هذا غدو الشجاع المقدام الذي لا دعو شيء من الليل قضى عليهم وهذا عظيم لأ العظيم. عظيم الله اللهم أعجنا من هذا فقال رجل من الصحابة والله لألزمنا يعني يتاب وشوف النهائي يقول فلازمه فأصابه سهل من العجب أصاب هذا الرجل سهل من العجب هكذا كيف يصيبه سهل من العجب وهو هذا الشجاع؟ فأخذ سيفه ووضعه على صدره وضعه بابا على صدره ثم اتكى عليه حتى خرجه من ظهره بصو الله الآن قتل نفسه ومن يطل المرنى المتعمدة فجلعه جهنة مخارجا فيها وغضر الله عليه ولعنه وأترى العظيم ولنثان إذا قتل أمسه بشيء يعذب بيه جنال فلمما اخرج رجل من الرجل الذي يخطب الناس قال: انا جميع النجيله انت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اشهد انك رسول الله اشهد انك رسول الله قال قال ان الرجل الذي يقف عنه كذا وكذا فالكذا وكذا فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ان رجل يعمل في عمل اهل الجنه في ما للناس وهو من أهل الله اللهم اعنا من هذا اللهم اعنا من هذا اللهم اعنا يكون قد ولا بالله حب تسوق الى خاتمه اللهم اعنا من هذا يا رب العالمين شف. لا اعوذ بالله من عمل الناس فيمكن أن يحمل حديد ابن مسعود على هذا إن يعمل بعمل هزينة الناس وأما أن يعمل ضد العمل على الجنة مخلصاً لله وجل فوالله ثم والله ثم والله لن يخيبه الله عشر وجل الخير وأما قوله حتى ما يكون, يكون بين وبينه ألا ذراعه فليس المعنى أنه يصل إلى جمع المقولات ألا ذراع غير المعنى حتى ما يكون بينه وبين المرض إلا مد يسيره أردتم هذا المثال الذي ساعت خاتمته نعود بالله من سوء خاتم رد هذا حصن فيه رجل وقال له الأسرائي من الأنصار من بني عبد الأشهر كان معروفا بغد دعوة الإسلام منارت بني الإسلام فلما كان غزة وحرم وخرج الناس سبحان الله أرق الله فعلا في قلبه أرق الله فعلا في قلبه الإسلام وجهه اسمي يا أخو أقلو الله أقلوبنا للأحبار فخرج خرج إلى الغزمة أترم الله يا غزمة خرج إلى الغزمة فقسر فلما انتهى الغزمة جعل الناس ينفون بين كل يعرض صاحبهم ويندن من الموت وجدوا هذا الرجل في آخر رمى مقتولا شهيدا فقال له من لم يا فلا أجئت حدبا على قومه أم رغبة يعني هذه الحمية وعصبية أرغبة بالإسلام قال فل جئت رغبة بالإسلام وأقرأ أقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم مني السلام اللهم الله سبحان الله شيء عجيب فاقته الحضاره بشيدا لا بينه وبين قبر الا الا ذراعه وارجلها هذا عكس من اكثر اول نظروا همس كانوا زي الورد ان شاء الله نعم ذكر الله فيه ذكر الايمان هل يشرح لهم هذه المراجة؟ لا لا, لا لا لا العالم الممع الممع قدر أن تقول العالم كل شيء بقضاء الله ما يخرج عن, عن قدره شيء ولهذا يقدر كذا ويقدر كذا ويقدر كذا أما أن تشرح ذلك سوف تضعه في اليم مكتوفا وتكون كما قال الأول ألقاه في الجنب مكتوفاً وقال له إياك إياك أن تتذى بالماء هل ما نعطيه لغاية معكومة الجنب يعني البحر كما قال عز وجل فأذهبه في واحد تتت الإنسان وألقاه في البحر الله أسحى أسحى يتلجس حيوه فلكل مقام ما, ما قال يا أخواني قال عبدالله المسعود رضي الله عنه إنك لن تحدث قوم حديثا لا تبلغه عقوره إلا كان لبعضه بسنه وقال عليهم لعبدالله رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون أي بما تمكنهم معرفته أتريدون أن يكذب الله ورسوله وكم العسام عالم على الاستقامة يحدث بمثل هذه الأحديثة العميقة 13 أشواء ربما يقتد نعم تعلمنا برقى لفيك أن القرآن مكتوب للو المكتوب نعم فهل أفعال الله سبحانه وتعالى مكتوبة أيضا للو في أي نعم كل شيء نقاتل كل شيء إلى غير أخذت يا أخذ أخذت نعم الشيخ برقى لفيك <تصفيق> في تنبيه شخص الله عدا. في تنبيه نعم ضعب من أوراق شخص طفل فيها يعني كانوا فيه سؤالة بشكل أحد يذكر عندي أحد من العلماء المعاصرين أبدا لا دخل ولا بشكل لأننا بسنا هنا نريد أن نقوم الناس أو نحمل الناس على أن يقولوا بما نقول أو أن يقولوا ما نقول ولا أصل لأي إنسان يقول طال فلان من العلم المعصرين مهما فلعهم وإذا كان عنده اشتاره مما قرروا هذا العالم فليكن هذا بيني وبينه حتى أكشف له من أشكل عليك أن في هذا المجلس نريد أن قوم الناس هذا غلط, غلط عظيم فأرجو أن لا يقع هذا لا كتابة ولا نطقا باللسان <تصفيق> الشيخ بارك اللطيف ما معنى قوله الله فاليوما ننساهم كما نسوا لطائهم من نالهم ما معنى النسيان النسيان في حق الله هو كلما وجدت نسيان في الحق للأهو والترك الله فنسيا نسوا الله نضاعوا حقه فنسيهم ثلاثم بك أخر يا شيخ؟ لم تتبيني الحكمة في الكتابة في الكتاب العمرية والحولية إن كانت تغير مم. نعم سؤال جيد يقول لن يظهر للحكمة في كون الكتابة الحولية أو العمرية تتغير الحكمة في ذلك ليتبين بهذا الله على العرض أن, أن يعمل فليئة وتكثر عليه ثمان قطع كذلك يعني البيان بياخذ على زوجك كذلك ايضا في مسعه الشراعي اذا نسخ من الاعلى الى من الى أخف فيها حكم بالنسبه لكتابه حيث يكون العبد الشقي وذهي هل هذا كذلك سيتغير او يثبت لا الشراعه والساعه والساعه ثابت لكن الماده إنها لقفة نعم إنها لقفة نعم أي شو الأسفل من... شو الأمر فيكم سوي أنت الشيخ شو... إنها لقفة نعم الشيخ لذات مضافقة النتوة للتوشير الأثماء ليش توشير الأثماء والتفات نعم أم اقفل الإنسان للعامة وخصوة كان يترجم من العامة أبداً أبداً العامة لاتفصل سوى جهاز عامة تقول الإسم يتغمن ذات أشياء ثبوت إثبات الاسم وإثبات الصفة وإثبات الحكم ثم تقصر في المقام اللي هو أنا لولا أن هذا المقصوب في الكتب وأنكم إن شاء الله مقبنوا عليه ما تكلم فيه ولهذا تجد عند الآن من أخشور وتعليم الروح عز ما لا يكون عند كثير من, من طرف التعلم المتعمدين في الأشماء والصفة نعم؟ وهذا شيء واضح حتى أن من أكابر المتكلمين من قال أنا أموت على دين أمي أنا أموت على عقيدة أمي طالما أن قال أنا أموت على عقيدة أجائز نيسابوك الآن من خلو على ما هو على طبيعات ما لم يكن في عقيدة خلب صح ومن جاريهم يثاني لا يمكن اوصل هذا الجن بعد فقد اخلى الى غواذ كثيره في طريق رضي الله عنه في قصه جبريل عليه السلام متى اينه نعم القدر فينه وشهد وبينا هل في قدر الله فعلى الشر واجبنا أما المقدور ففيه شر وأما القدر نفسه فليس فيه شر لأن الله تعالى لا يقدر شيئا إلا لحكمة عظيمة عاقبتها حميدة وضربنا مثلا لذلك من يعرف المثل نعم لا لا من أفعل لا, <تفرق> لا من أخير الله هذا دليل نعم الكفر نعم قدر الله حتى يكون الجهاد ويكون فيه الكثام الكفر لاش لكن الله قدره <تصفيق> لمصلحة حتى يعرف المؤمن من كافر ويقوم الجهاد وامر بالمعروف ونهى عن المنكر وغير ذلك كالان كان يقدر الله عز وجل في الأرض الجد وفي السماء من اقف لكن العاقبه حميده والدليل قرونه تعالى ظهر فساد في البلد والتحليل من فساده ايد الناس ليذيقوا ما باغي الذي عملوا لعلهم يرجعون المهم يجب عليك ايها المسلم تعرف بين القدر الذي هو فعل الله وبين المقدور الذي هو خلق فالمخلوق فيه خير وشر وأما نفس الخلق الذي هو فعل الله فهو خير ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن, الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول الشر ليس إليك <تصفيق> لهذا الحديث أن الساعة لا أعلمه أحد لأن أفضل الرسل الملائكة سأل أفضل الرسل البشر عنها وقال من المسؤول عنها بأعلم من الساعة يترتب على هذه الفاعدة أنه لو صدق أحد من الناس شخصا ادعى أن الساعة تقوم في الوقت الفلان فإنه يكون كافرا لأنه مكذب للقرآن والسلمة من فوائد هذا الحديث أن إذا كنا لا نعلم الشيء فإننا نطلب ما يكون من علامات لأن جبريل عليه السلام قال أخبرني عن أمراتها ومن فائده عظم الساعة ولهذا جاءت لها الأمرات وعلامات حتى يستعد الناس لها رزقنا الله وإياكم الاستداد لها ومن فائد هذا الحديث ضرب المثل بما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تلد الأمة ربتها وفي لقص ربه والثاني العلمة الثانية أن ترى الكفاة العراط العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيا ثاني قال القائد لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمارات أخرى أوضح من هذا فالجواب أن العلمات الأخرى بينه واضح لا يحتاج للسؤال عنه ولذلك عدل النبي صلى الله عليه وسلم عنها إلى ذكر هذه الصورة ومن تواجر هذا الحديث أن الملائكة يمشون إذا تحولوا إلى بشر ثم انطلق وهل يمشون إذا كانوا على صفة الخلق الذي يقلق عليهم الجواب قال الله عز وجل قل لو كانت الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسول ولهم أجنحة يطيلون بها كما هم أعرف. ومن فائد هذا الحديث تلقاء العالم على طلبة ما يخفى عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من السائل ومن فائده أن السائل عن العلم يكون معلما لمن سمع الجواب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم معانا الذي علمهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكن لما كان سببا لما كان سؤال جبريل هو السبب جعله هو المعلم ويتفرع على هذا أنه ينبغي لطالب العلم إذا كان يعلم مسألة وكان من المهم معرفتها أن يسأل عنها وإن كان يعلمها وإذا سأل عنها وأجيب صار هو إيش المعلم ومن فائد هذا الحديث أن السبب, أن السبب إذا بن عليه الحكم صار الحكم للسبب صار الحكم للسبب ولهذا ذكر العلم لهذه القاعدة مسائل كثيرة منها لو شهد رجلان على شخص بما يوجب قتله من رده أو فراره او زنا لكن الزنا لا من اربعه ثم حكم القاضي بذلك ثم رجعوا وقالوا تعمدنا قتله فان هؤلاء الشهود يقتلون لان الحكم مبني على شهادتهم وهم السبعه ولكن إذا اجتمع سبب ومباشر فأيهما يقدم؟ يقدم المباشر إلا إذا تعذر إحالة الضمان عليه فعلى السبب كلما هم العلم فهو إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر إلا أن تتعذر إحالة الضمان عليه فيكون على المتسبب أضرب هذا مثلا رجل حفر حفرة في الطريق فوقف عليها رجل فجاء رجل ثالث فدفع الرجل وسقط في الحفرة هو الضمان على من على الدافع أو على الدافع لأنه هو المباشر المثال الثاني رجل ألقى بشخص بين يدي الأسد فأكله عند المباشر ومتسبب من المباشر الأسد المتسبب الرجل الذي ألقاه بين يدي الأسد الضمن على من يا أخوان المباشر ينسبب يا جماعة ما هو على الأسد لماذا لتعذل إرحالة الضمان عليه نعم ومن فائد هذا الحديث أن ما ذكر في هذا الحديث هو الدين لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمكم دينكم ولكن ليس على سبيل التفصيل بل على سبيل الإجمال فإن قائل أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال الدين النصيح فلهم الله لله ولكتاب ولرسوله ولعامة المسلمين وعامةه فالجواب بلا لكن هذه النصيحة لا تخرج عما في حديث جبريل لأنها من الإسلام أما الحديث الثاني فهو عن عبد الله الثالث نوع الحديث الثالث اللهم يسر لنا ها الحديث الثالث انا ابي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول بني الإسلام على خمس. عن أبي عبد الرحمن هذه كنية عبد الله بن عمر هذا اسم علم ما كل ما صدر بأب أو أم أو أخ أو عم أو خال أو أشبذان كل هذه كنية والعلم اسم معين المسمى مطلقا رضي الله عنهما أو رضي الله عنهما قال العلماء إذا كان الصحابي وأبوه مسلمين فقل عنهما وإذا كان الصحابي مسلما وأبوه كافر فقل رضي الله عنهما قال سمعته رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس على خمس دعائم بني من الذي بناه الذي بناه الله عز وجل وأبهم الفاعل للعلم به كما أبهم الفاعل في قوله تعالى وكلق الإنسان ضعيفا لم يبين من خالق لكنه معلوم فما علم شرعا أو قدرا جاز أن يبنى فاعله لما لم يسمى فاعله على خمس يعني على خمسة عام شهادة شهادة اللا إله إلا الله وأن محمد رسول الله شهادة يجوز فيها والشهادة في العرار الأول الضم والثاني الكسر شهادة بناء على أنها خبر من في المحلوف والتقدير هي شهادة وشهادة الكسر بدأ على أنها بدل من قوله على خمس وما نحن ببعيدين عن دراسة البدل أليس كذلك هذا البدل ما نوعه نعم بعض من كل شهادة لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله وسبع الكلام عليهما والحمد لله مستوفى وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان كل هذا سبق الكلام عليه لكن في هذا الحنين وهو تقديم الحج على الصوم فيقال هذا ترتيب ذكري والترتيب الذكري يجوز فيه أن يقدم المؤخر الترتيب الذكري يجوز أن يقدم المؤخر قول الشاعر إن من ساد ثم ساد أبوه ثم ساد من بعد ذلك جده الترتيب هنا ترتيب ذكري ولا ترتيب واقعي إن من ساد ثم ساد أبوه ثم ساد أبوه ثم ساد من بعد ذلك جده الترتيب ذكري ولا واقعي ذكري شك هنا نقول الترتيب هنا ترتيب ذكري وإلا فقد سبق في عديد جبريه تقديم الصيام على الحج ولا حاجة إلى إعادة الكلام على على معاني هذه الكلمات لكن نقول إن الله عز وجل حكيم بنى الإسلام العظيم على هذه الدعاء من خمس من أجل امتحان العباد فلننظر الشهادتان نطق باللسان واعتقاده بالجناء أنعم أم لا طيب إقام الصلاة عمل بدن يشتمل على قول وفعل أليس كذلك أو عمل مالي عمل بدن وما يجب من المال لإكمال الصلاة فإنه لا يعد منها وإلا من المعلوم أنه يجب الوضوء للصلاة وإذا لم تجد ماءً اشتري به اشتري ماءً بثمن ومن المعلوم أيضاً أنك ستستر العورة في الصلاة أليس كذلك وتشتريها؟ لا لكن هذا خارج عن العبادة ولذلك نقول إن الصلاة عبادة يا أحياء بدنية يتوزك مالية محظة او مالية بدنية نعم مالية بدنية وكون الغني يجب أن يوصلها الفقير وربما يمشي وربما يستجل سيارة هذا أمر خارج عن النبال ولهذا لو كان الفقير عند الغني أعطاه الدراه المباشر بدون أي عمل ولا نقول اذهب يا أيها التاج إلى أقصى البلد ثم ارجع ما نقول هكذا إذن العباء الزكاة عبادة مالية لا بدنية لأن الحركات, لأن الحركات التي هي وسيلة إلى إيصالها للفقيد خارجة عن نفس العبادة صوم رمضان هو بدني لكن من نوع آخر الصلاة بدنية لكنها فعل الصيام بدني لكنه كف وترك أليس كذلك جمعة كف لماذا؟ لأنه قد يسهل على الإنسان أن يفعل ويصعب عليها أن يكف وقد يسهل عليه الكف ويصعب عليه الفعل فنوعت العبادات ليكمل بذلك الانتحان سبحان الله العظيم حج البيت مالي ولا بدني الله بدني مالي لا مالي ولا بدني نعم لننظر ما في مشكلة هل يتوقف الحج على بذل المال لا ما صحب فيه التفصيل إذا كان الإنسان يحتاج إلى شد رحل يحتاج إلى الماء لكن هذا خارج العبادة هذا من جزر وغول الصراح إذا وقدرنا أن الرجل في مكة هل يحتاج إلى بذل الماء إذا كان يستطيع أن يمشي على جنيه ما يحتاج بذل الماء والنفقة من الأكل والشرب لا بد منها حتى لو وإن لم يحجي. لذلك الحج عندي متردد بين أن يكون عبادة بدنية أو عبادة بدنية مالية وعلى كل حال إن كان عبادة بدنية مالية فهو امتحان فصارت هذه الحكمة العظيمة يا أخوان أنها بذل المحبور والكف عن المحبور وإجهاد البدن كل هذا انتحان بل المحبوب لإيش الزكاة لأن المال محبوب إلى الإنسان كما قال عز وجل وإنه لحب الخير لشريء وقال وتحبون المال حبا جمع الكفا المحبوب الصيعة كما جاء في الحديث القدسي يدعو طعامه وشرابه وشهوته من أجله فتنوعت هذه الدعائم, الدعائم الخمس على هذه الوجوه تكميلا للامتحان يعني بعض الناس يسأل عليه أن ولكن لا يسأل عليه أن قرش واحدا بعض الناس يسأل عليه يصلي لكن يسأل عليه أن يذكر أن بعض الملوك وجبت عليه كفارة فيها تحذي راقبة فإن لم يجد صيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع في أبعام 60 مسكين اجتهد بعض العلماء وقال لهذا الملك يجب عليك أن تصوم شهرين متتابعين ولا تأتي فقيل له بذلك قيل المفتي ليش قال لأن الشهرين أشق على هذا الملك من من أشاق رقت. والمقصور بالكفارة محو ما حصل من إثم الذنب وأن لا يعود فنقول هذا استحسان لكنه ليس بحسب وما أقربنا من ذكر دليل على استحسان في أصول البقر في غير محلة لأنه مخالف للشغل ألزمه بما أوجب الله عليه والفاقي على الله حز وجل ليس إليك ثم ذكر مؤلف حديث الحديث الرائع عن عبد, عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه نعم قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الصادق المصدوق حدثنا حدث وأخبر في اللغة العربية بمعنى واحد وهي كذلك عند قدماء المحدثين لكن عند المتأخرين من المحدثين صاروا مفضلقون بين حدثنا وأخبرنا وعلم ذلك مذكور في المصطلح وقوله وهو الصادق المصدوق الجملة هاري مؤكدة لقول رسول الله لأن, لأن من اعترف بأنه رسول اعترف بأنه صادق مصدوق وقولة الصادع وهو الصادق المصدوق الصادق فيما أخبر به المصدوق فيما أخبر به الصادق فيما أخبر به المصدوق فيما أخبر به فإذا قلت قدم زيد وكان قادما فهذا يقال, يقال للمخبر إنه إنه صادق وإذا حدثني إنسان وقال قدم زيد وهو كاذب علي أو صادق إذا كان صادقا فهي بالنسبة لي مصدوق أي مخبر في النبي صلى الله عليه وعليه وعلى وسلم وصفه كذلك تماما فهو صادق فيما أخبر به ومصدوق فيما أوحي إليه عليه الصلاة والسلام وإنما ذكر ابن مسعود رضي الله عنه هذه الجملة لأن المقام أو لأن التحدث عن هذا المقام من أمور الغيب التي تخفى وليس في ذلك الوقت تقدم طب حتى يعرف ما يحصل ثم هناك شيء فوق الطب وهو كتابة الأجل والعمل شقي أو سعيد فلذلك رأى عبدالله النسول من فقهه رضي الله عنه أن يأتي بهذه الدملة المؤكدة لخبر النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم ووصارق المسقر قال إن أحدهم يجمع خلق وفي بطن امه 40 يوم النفسه ان احدهم يجمع خلقه اي ان ان الانسان اذا اتى أهله فهذا الماء المتفرق يجمع كيفيه الجمع لم يذكر الحديث لكن الاطباء يعرفونه الان 40 يوما نطفه ال قطرة من المني ثم يكون علقة من ذلك ولكن هل هو ينتقل فجأة من النقصة إلى العلقة لا يتكون شيئا فشيئا في حتى يصل إلى الغائف في الحمرة فيكون علقة والعلقة هي قطعة الدم الغليق وهي جودة معروفة في المياه الراكدة ترى في, في المياه الراكدة ثم يكون علاقة مثل ذلك ثم يكون مذقة مثل ذلك كم؟ أربعين يوما مذقة يعني قطعة لحن ما ينضعه الإنسان أربعين يوما هذه المضبة هل يتتطور شيئا فشيئا أو تنتقل على طول تنتقل الجواب كما سبب تتطور شيئا فشيئا ولهذا قال الله عز وجل ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة ثم يكون مضغة مثل أبا الجميع الآن 120 يوما أي أربعة أشهر ثم يرسل إليه الملك والمرسل هو الله رب العالمين عز وجل يرسل إلى هذا الجنين الملك واحد الملائك والمراد به الجنس لا ملك معين يعني ملك من فينفق فيه الروح الروح ما به يحيى الجسم ما به يحيى الجسم كيفية النقص لا نتبع الله عنه لكنه ينفق في هذا الجنين الروح ويتقبلها الجسم والروح سئل النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم عنها فأمر الله أن يقول قل الروح من آمن ربي وَمَا أُمْتِيتُمْ مِنْ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا الجملة الأخيرة فيها نوع من التوبيث الروح من أند الله أي من شأنه فهو الذي يفلقها عز وجل وَمَا أُمْتِيتُمْ مِنْ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا هذا فيه نوع من التوبيث فأنه قال ما بقي عليكم من العلم إلا الروح حتى تسرع عنها ما هو من العلم إلا قليلا ولهذا قال الخضر لموسى لما شرف الطائر من البحر قال ما نقص علمي وعلمه من نهر إلا كما نقص البحر من هذا الذي شرف وهو ما نقص الشيء ويؤمر يعني الملك الملك يؤمر بأربع كلمات من الآمن الله عز وجل بأربع كلمات بكتبر وأجل وعمل وشقي أو سعيد قال يؤمر الكلمات بكتب رزق. الرزق هنا ما ينتفع به الإنسان وهو نوعان رزق يقوم به البدن ورزق يقوم به الدين أنت مال الرزق الذي يقوم به البدن هو الأكل والشرب واللباس والمسكن والمركوب وما أشفى ذلك والرزق الذي يقوم بالدين هو العلم والإيمان وكلاهما مراد بهذا الحديث أنت معنا ينظارك كاتب رزقه وأجله أي مدة, أي مدة بقائه في هذه الدنيا والناس يختلفون في الأجل اختلافا متبارنا من الناس من يموت فين الولادة ومنهم من يعمر إلى مع سنة من هذه الأمة أما الذين قبل فيعمرون إلى أكثر من هذا لبث نوع في قومه كم؟ ألف سنة إلا خمسين عاما واختيار طول الأجل أو قصر الأجل ليس إلينا وليس, وليس لصحة البدن وقوام البدن إذ قد يحصل الموت بحادث والإنسان أقوى ما يكون وأعز ما يكون لكن الآجال تقديمها إلى الله عز وجل هذا الأجل لا يتقدم لحظة ولا يتأخذ لا يتقدم ولا يتأخذ سبحان الله إذا تم العجل انتهى انتهى للحياة وأذكر لكم قصة وقعت هنا في عنيز مرة دباب أتعلم الدباب نعم أن يركب إيش؟ دراجة نارية تعلم هنا دراجة نارية صي مرة بثقاطر وإذا بسيارة أخرى بسيارة تريد أن تقطع صاحب الدباب وقف ينتظر عبور السيارة والسيارة وقفت تنتظر عبور الدباب ثم انطلق جميعا انطلق جميعا فصدم الدباب ومأثى الراكب الذي وراء الساعة الراكب على الرصيف اتامل الان وقف هذه الدقيقه من اجل من اجل استكمال الاجل سبحان الله اذا جاء ولي اخر الله نفسا اذا جاء اجلها طيب هل الاجل وراثي الجواب لا ليس وراثيا كم من شاب من الناس من قبيله طويلة. وكم من الإنسان عمر في قبيلة أعمارها قصيرة وأجله وعمله عمله يعني ما يكتسبه من الأعمال القولية والفعلية والقلبية مكتوبة على الإنسان العمل الرابع وشقي أو سعيد هذه النهاية شقي أو سعيد السعيد هو الذي تم له الفرح والسرود والشقي بالعكس قال الله تبارك وتعالى فمنهم شقي وسعيد فأمن الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشيط خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شأ ربه إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مصير فالنهاية إما شقاء وإما سعادة اللهم اجعلنا من أهل السعادة قال فول لي نفسي بيده نعم فول لي لا إله غيره إن أحدكم لي ليعملوا بعمل أهل الجنة إلى آخر قول فوالله فوالله الذي لا إله غيره هذه الجملة قيل إنها مدرجة من كلام المسعود وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولكن إذا اختلف المحدثون في جملة من الحديث أم درجة هي من أصل الحديث فما هو الأصل الأصل أنها من, من أصل الحديث فلا يقضل الإدراج إلا بدليل لا يمكن أن يجمع به بين الأصل والإدراج وعلى هذا فاستواض منها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم نعم فوالله القسم مؤكد بالتوحيد القسم فوالله والتوحيد بالتوحيد الذي لا إله غيره أي لا إله حق غير الله وإن كانت موجد آلة تعبد من دون الله لكنها ليس حقا كما قال عز وجل أَمْ لَهُمْ آلِهَةً تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْطِعُونَ أَسْلَ وقال عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل إن فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم إن أحدكم ليعملوا بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا دراع فيسبقوا عليه الكتاب فيعملوا بعمل أهل النار فيزكلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الله جاء فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيزكلها اللهم أحفظها تمتنا الأعمال بالخوافير إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع يعني حتى يقرب أجل تماما وليس المعنى حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع في مرتبة العمل لأن عمله الذي عمله ليس عملا صالحا كما جاء في الحديث إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار أنتم يا جماعة يعني أشكل على بعض الناس كيف يعمل بعمل أهل جنة حتى ما يبقى ثم يسقط عليه الكتابة. نقول عامل بعمل أهل جنة فيما يبدو للناس ولم يتقدم ولم يسبق ولكن حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع يعني دنو وأجله يعني أنه قريء من الموت فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار ويدعى العمل الأول الذي كان يعمله وذلك لوجود دسيسة في قلبه العياد بالله هوت به إلى الهاوية نعم أقول هذا بارك الرحيم لألا تظنوا بالله غنى السوق والله ما من أحد يقبل على الله بصدق ويعمل بعمل أهز جنة بصدق إلا لم يخذله الله أبدا ولا يمكن أن الله عز وجل الله عز وجل أكثر من عبد لكن لابد من بلأ من بلائم في القلب واذكروا قصة الرجل الذي كان مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة وكان لا يدع شادة ولا فاب للعدو إلا قضى عليه فتعجب الناس منه وقالوا هذا يعني الذي كسب المعركة فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو من أهل النار فعظوا مذلك على الصحابة كيف يكون هذا الرجل من فقال الرجل لألزمنا يعني أتاب أتابعه فأصيب هذا الرجل الشجاء المقدام أصيب بسهم من العدل هجزع فلما سل سيفه والعلي بالله ثم وضع دبابه على صدره ومقبضه على الأرض ثم اتكأ عليه حتى خرج من ظهره فقتل نسل وهو مؤمن وقد قال الله تعالى وَمَنْ يَقْفِل مُؤْمِنًا مُتَعَمِّلًا فَجَذَاءُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلِهُ وَلَعَنَهُ وَعَدَّلَهُ عَذَابًا عَظِيمًا فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبره وقال أشهد أنك رسول الله قال فيما؟ قال إن الرجل الذي قلته به إنه من النار حصل منه كذا وكذا فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد ذلك إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار اللهم أعدنا من هذا يا رب العالمين اللهم أعدنا مين للشكل وكان في القلب طهر قلبة يا رجل نحرصه تدع تعاهده كل صباح وكل مساء ما الذي فيه لعل فتنجو في هذا نعم واذكروا قصة الأسير من بني عبد الأشهد من الأنصاء كان منابدا للدعوة الإسلامية أدوا لها ولما خرج الناس إلى أحد في غزوة أحد أرقى الله تعالى في قلبه الإيمان فآمن وخرج في وقتل قتل شهيدا فجاء الناس بعد المعركة يتفقدون قتلاهم وإذا الرشو فقالوا من الذي جاء بك يا فلان أجئت حذبا على قومك أم رغبة في الإسلام قال بل في الإسلام ثم طلب منهم أن يقرأوا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم السلام فصار هذا ختامه أن قتل شهيدا أن قتل شهيدا وهو منابل للدعوة في هذا حديث فوائد منها حسن أسلوب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو رضي الله عنه كلماته كأنما تخرج من مشكات النبوة كلمات عذبة مهذبة وانظر إلى الأثر المروع عنه من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحاضر على هذه الثلوات حيث ينادى به إلى آخر الحديث كأنما يخرج من فم النبي صلى الله عليه وسلم ومن فوائد هذا الخدير أنه ينبغي للإنسان أن يؤكد الخبر الذي يحتاج الناس إلى تأكيده في, في أي نوع من الأنواع التأكيدات نعم ولا شيء عنده اثر والله اعلم هل الملك يكتبها في ورقه او يصبها في في في جبين الانسان طيب لا بقى خليكم السمح ولا لا نعم, نعم <تصفيق> خمس ما معنى خمس خمس دعائم آه أقول آه انتظر الدعاء ما, ما يقوم عليه الشيء وهو كل شيء يقوم عليه الشيء فهو ركب للأهل ولا ينبغي لثاني مثل الأشياء التي درج عليها العلماء شايف إن ان يتعمق الى هذا الحد نعم نحن الحمد لله الشيخ في به بمماراكم الا به من شراء الماء بالوضوء ولا يتم العباده الا بالوضوء قلنا ان مريد بالوضوء لا نستاجي باللباس <تصفيق> لا لا أخي لو أزلهم وأنت على بي هل يجبك أن تتبضى؟ لا إذن يجب لا إنه إذا أحد تلو حابد يشرف ويباحة نفسه هل يجبك كيام الشاهدة؟ كيف لبحة؟ الحابد إذا أصبح البحة منك عزمت لا لا الحابد يشرفت <تصفيق> <ها>. أعد السؤال ماذا <تصفيق> صار حادث الشيء أين نحن؟ نعم فمصرية حل الصرفين ودفع الأيدي عن الآخرين أحد ربيد. الطرفين الذي فعله حادث ولا الثاني؟ نحن متسربت من الحال نعم هو اللي يشوفني أين هو ونجوه؟ لا لا أنا أمثل على نفسي هشيء أنا أمشي أيدا مصري وبدأ صارعني أشارك وما أشبت أمام أمام أمام واحد على الاشكال الان ليه انا واخذ الجماعه عليه اين الجمع الجمع الجمع على كل حاجه في الركبه اترك دباح وخرنا عليهم اسمع اذا قتل الانسان معصوما خطا سواء كان مسلما او كان ذميا او ما بين العهده وجب عليه ان يكفر الكفاره اكثر رقبه فإن لم يجد في الصيام الشهرين فإن لم يستطف فأشيء هذا أدية للمخلوق من الأخاذ يسون نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم نعم أحسن الله قلنا في قولي يا ما يأتم بينك وبينك نعم بين الأجل نعم لأنه ما بين الجنة اي لا ني زمانه تقول صح ان انه قد هم نعم ربنا كان مش دي كان بعض قبوريه عندهم ناس طيبه لكن عندهم عمل فساد نعم لا نعم نعم لا حدا مش كيف اجمع بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم ان احب ان يشتهى له في رزقه ويسع له في عسله فلنصرحنا لا منافسه لان الرساله قد كتب عنده ان هذا سوف يرسل رحمه ف يكون يكون اجله مندوب